بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أن فتهم ألست بربكم وأشهدهم على أن فتهم الَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْتَ قُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أشرك آبا كُنَّا وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْقِلُونَ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۚ وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نبأ الذين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 فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهس أو تتركه يلهس ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ف... فلن القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون وَلَقَدْ جَرَّنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كلا نعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسماء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 إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا لَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالنَّارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وان عسى وان عسى ان يكون قد اقترب اجلهم فباي حديث بعده يؤمن من يظلم الله فلا هاديه له وندرهم في خيانهم يعمه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 مَا كَانَ حَفِيًّا عَنْهَا قُلْنَا مَا عِيمٌ عِنْدَ الله وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ